والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أبرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف Yufak wahnya, man ufk? Qutil al kharasun, al-ladzinahum fi ghamratin sahun. Yasalun ayal yom al-din, yomanhum al-nar. Yuftanun zukun fitnatakum. Hada al-ladzinku tuhuh, bih tasta'jilun. Inn al آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي الأسحار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 إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن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 في اليمن وهو مرمم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الرياح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظون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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين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 فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدون